نبدأ بالتفسير إحنا وبلغنا إلى قول الله دل فعلا نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم هذا يستلزموا واستوجبوا من العبد السائر إلى ربه دل فعلا أن يطير إلى, إلى رضوان الله دل فعلا بجناحي جناح الأمان بوركت حبيبي جناح الأمان الخوف والرجاء الرغبة والرهب والله جلال في عليا لما مدح انبياءهم مدحهم بهذا قال يدعوننا رغبا ورهبا قال يدعوننا رغبا ورهبا فقال يدعوننا رغبا ورهبا فالمرء بين الجناحين حتى ينجو بين خوف ورجاء لأن الخوف وازع يردع يزجر حتى لا يهجم هجوم المتساهل على حدود الله للفعلان ورجاء يرجه في ربه للفعلان طامعا في جناته في مغفرته في عطائه سبحانه وجناح الأمان يسير بينهما بين هذا وذاك لكن بعض العلماء يقولون بأنه إن كان في صحة وعافية غلب الخوف حتى, حتى ينتهي حتى ينزجر وحتى يسير سيرا مستقيما إلى ربه وإن كان على عتبات الموت غلب الرجاء ولأنه يستحسن في هذه المواطن وهذه المواقف الرجاء في الله جل وعلا كما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم بالنص الصريح عندما قال لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه ولما دخل ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه على عائشة رضي الله عنها أراد أن يرجيها في ربها وهو يقول أبشيري أنت حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحب إلا طيبا وزوجته في الدنيا وفي الآخرة أنت برأك الله من فوق سبع سماوات فيرجيها في ربها قالت إليك عني فإني أعلم بنفسي نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم هذا لقطع القنوط من رحمة الله اذال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المزلمه من رحمه الله لفلما قناه من رحمه الله ابدا أو, او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو يعلم المؤمن من عذاب الله لدل فلما امن مكر الله ابدا والا فانه لا يامن مكر, مكر الله الا القوم الكافرون قرن ابادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم وهي قصد الملائكة وهذه قد تناولتها هذه القصة تناولتها الآيات في غير موضع من مواضع الكتاب لأنهم دخلوا على إبراهيم عليه السلام هنا قال ادخلوا عليه فقالوا سلامة قال إن منكم جلون كان هنا مجملاً ولذلك تا... تا... آ... آ... لابد إذا أراد المرء أن يستوعب الموقفة كليةً لابد أن يمر على كل القرآن أو كل السور التي ذكرت قصة إبراهيم مع الملائكة لأن في الآيات في مواضع أخرى عندما قالوا سلام قال سلام فرد السلام لأن الإشكال هنا كيف يسلمون عليه ولا يسلمه ولا يرد لو قلنا انه ما رد قد نجيب بإجابة بانه لما وجل منهم يعني افصح من الخوف ولم يرد ذهل عن الرد لكن الحق بانه قد قد في السؤال في السلام ففي الايات بانهم لما قالوا سلام قال سلام وفي الايات اخرى في بعض الصور قال سلام قوم منكرون فرد السلام ورد السلام واجب في شرعين قال الله جل فعلها وإذا أحيتهم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها, أو ردوها ونبئهم عن ضيف إبراهيم طبعا عن ضيف إبراهيم لماذا؟ لأن إبراهيم كان يلقب عليه وعلينا أفضل سواة وأسكى تسليمات أبو الضيفان كان كريما جوادا <تصفيق> كان كريماً جواداً فلما دخلوا وطبعاً السور أيضاً البقيعة أتى بهجر حنيث فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفاً فقال هنا بهم عن ضيف إبراهيم الملائكة لأنهم لا يأتون إلا بأمر الله إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال إنا منكم أجلون هنا مجمل والمجملات كما قلنا بيانها في القرآن والآيات وفي سنة نبي العدنات لذلك قال الله جل فعلا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه فقد بيانه الله في مواضع أخرى من الكتاب عندما أتى بالعجل فقربه إليهم كما قال الله تعالى فقربه إليهم فأوجس منهم خيفة لما؟ لأنهم انقبضت أيديهم وفي الآية الأخرى قال أنها لما رأى أيديهم لا تصل إليه؟, إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف فقال إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إن منكم وجلون خائفون قالوا لا توجل لا تخف إننا بغلاء بغلام عليم ناسب هنا جميل جدا أن ترى أنه خاف منهم وخاف لأنهم, لأنهم لم يأكلوا من طعامه العرب كانت من عادتهم إذا أكل طعامك لا يؤذيك العرب كانت من عاداتهم شوفوا هذه هذا وفاء لهم أخلاقيات والله العرب هؤلاء إذا سادوا سادوا وقادوا حقا لكنهم تبعدوا عن سبب قيادتهم وسيادتهم وريادتهم فكانوا إذا أكلوا طعامك لا يؤذونك بحل من الأحوال ما عندهم الغش والخداع والنفاق فلما وجدهم أنهم انقبضت أيديهم ولم تصل أيديهم إلى الطعام أوجس منهم خيفة جالت الريبة في صدره خشي أن يضمر له شرا فقال إن فأفصح إبراهيم لأنه نبي فأفصح إن منكم وجلون قالوا لا توجل إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغْلَامٍ عَلِيمٍ شوفونا من فضل الله إلى الفعلاء أنه بدل خوفه أمنا ثم أتاه بالبشارة الكبرى لأن الإنسان لا يفرح ببشارة إن كان خائفا ولا يصل سروره وسعادته إلى ملء قلبه وفيه إلا إذا زال خوفه إلا إذا زال خوفه لذاك لما قال إِنَّ مِنْكُمْ, منكم وَاجِلُونَ قال إن منكم وجلون قالوا لا توجل أزالوا خوفه أولا أزالوا خوفه أولا لتتم السعادة بالبشرة وهذا من الأهمية بمكان ليعقل المرء أنت روي فلا تروى أحدا وتقول أبشره بعدها لا أزل خوفه حتى تستتم السعادة بالبشرة فقال فقالوا لا توجل لا تخف اطمئن أنت في مأمن انت, أنت نبي الله فأنت في مأمن فقالوا لا توجل إن نبشرك بغلام عليم ليس بغلام فقط قال بغلام عليم فبشره بغلام عليم هو اسحاق قالوا إن نبشرك بغلام عليم وكان اسحاق هو, هو بوابة الخير العظيمة إذا صح التعبير لأنه أبو أنبياء بني إسرائيل جميعا ذرية بأثرها أتت بأنبياء بعضهم من بعض وإسماعيل ما أتى منه من ظهره إلا محمد وهو قد أتى بكلية الخير لأنه سيد الأنبياء وسيد المرسلين قالوا إن نبشرك بغلام عليم يعني بغلام وعليم وطبعا هنا يعني السن الكبير وذلك ومع ذلك قال أبشرتموني على أما السنية الكبر فبما تبشرون أو يقال بأن المبشر به هو إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام لكن الحق أن هذه القصة جاءت بأن امرأته لما سمعت وعلمت بالبشارة ضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب هذه الضحكات் هنا قال بعض الأعلى في التفسير في التفسير قالوا «ضحكت» يعني هاضت قال أبشَّرتموني ونحن في السياق الآيات المهم عندنا الإعتقاد فيها قال أبشَّرتموني على أمة الثانية الكبر فبما تبشرون طبعًا هنا لابد أن تعلم بأن, بأن في, في السياق هنا عندما يقول أبشَّرتموني على أمة الثانية الكبر فبما تبشرون دلالة على أن المبشر به إسماعيل وليس إسحاق ويش الدلالة هنا في هذا السياق الذي يثبت أن المبشر به إسماعيل هو نعم صحيح ممتاز بشماز نعيم ترك السياق الذي نتكلم فيه ثم يعني أتى بفاصل على أن العليم هو إسحاق الحليم هو هو إسماعيل عليهما السلام نحن نتكلم على السياق الآن نعم بشرى أتت بإجابة سديدة بأنه استنكر أن يؤتى بالولد هو كبير في السن وهذا الاستنكار يدل على أنه لم يسبقه ولد سكاينة نفس, نفس الإجابة سكاينة نقات بسن يعني على كبر السن رزاه الله خيرا نفس إجابة بشرى أيضا جهاد يقول دعاء تعالى في سورة ألي عمران وبشر تثبت أن المبشر هنا إسماعيل جزية الجنة هاجهات هو عمتاً السياق يثبت ذلك هو عمتاً لابد أن نفهم أن السياق يثبت ذلك ماذا قال؟ قال أبشرتموني على مسني الكبر فبما تبشرون؟ كيف تبشروني؟ والأسباب قد قطعت طبعا هنا الكلام لابد أن تفهم بأنه نبي من الأنبياء يعتقد في ربه الرحمن جل في علاه كل الخير لكنه يعلم بأن من السنن الكونية أن الله أناط الأسباب بالمسببات من السنن الكونية أن الله أناط الأسباب بالمسببات فلما أناط الله الأسباب بالمسببات علم أن الكبر لا يمكن أن يكون معه الولد انتهى الأمر ف... ف... ولكن المسألة كما قلنا دائرة على... على... على قدرة الله في قوله كن فيكون فهو قال الأسباب المادية على أنه لا يبشر قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فمما تبشرون خلو الأسباب الآن وهذه فيها دلالة أنه لا بد أن تفهم أن تعقل بأن الشرع له قدر والقدر له قدر وأنت إن كنت تريد أن تكون حقا عابدا عبادة الحق أن تنظر بالعينين الجميلتين بالشرع وبالقدر قال أبشرتموني على أما السنية الكبر فبما توشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين قالوا بشرناك بالحق وهو من الرحمن من الحق ولأن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون هذا كان مضمر كان مضمرا في قلب زكريا وكان يعلم بأن الله على كل شيء قدير لكنه لما وصلت الأسباب إلى نهايتها وأن الأمر كان صعيبا فلما دخل ووجد لمريم وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب لما قال ذلك ونظر إليها بلسان الحالي أمامها واقعا وهو يعلمه لكن شوفوا الفرق بين بين ليطمئن قلبي وبين أن يؤمن به إبراهيم قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى بلى بلى ولكن ليطمئن ارتقاء في مسألة التصديق فلما شاهد أمامه أن الأسباب زالت وأن الله أوجدها بقدراته هناك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لذنك ذريات طيبة إنك سميع الضعاء لذلك بعض طلبة العلم كان بعضهم يوقفوا ويقول انتبه لا تتعالى أوهانك فإن هناك الممكن والمتاح والمستحيل فأجابه بإجابة يسيرة الممكن والمتاح والمستحيل تحت قدرة الله شيء واحد يكفينا فيها قول الله جلال فعلاه إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون وإن الله أيضا في هذا الباب إذا أراد شيئا هيا له أسبابه هو أراد لزكريا أن يبتهل داعيا راجيا يدعوننا رغبا ورهبا فأراه ما اعتلت عتبة التصديق في القلب عنده إلى الإطمئنام فرفع يده للرحمة فأتته البشرى من الملائكة حينما كان في المحراب قال أبشرتموني على أمسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين مثلك لا يكون كذلك مثلك لا يمكن أن يكون من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون وهذه لها مسرح آخر إن شاء الله نفسره في الدرس القادم في الغد بإذن الله لأسيام قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يضحك من عباده يقنطون مع قرب غيره والكلام على القنوط ومراتب القنوط إن شاء الله تكون في الدرس القادم الفائد المستنبطة وجوب التعبد لله لفعلها بالخوف والرجاء نب عبادي آدني أنا الغفور رحيم عن آذابه والآذاب فضل الجود والكرم من السنة الكونية أن المسببات منوطة بالأسباب نعم أبا الوريد وفقت حرمة القنوط عدم التفات القلب للأسباب عدم التفات القلب للأسباب هذه الفائدة الخمسة أعتقدت